لولا انت ما كنتش خلقت الحاجات دي كلها وبعد كده بعد ما خلق نور النبي ابتدى بقى ايه يخلق الملائكه ويخلق العالم دي كلها وبعدين بعد كده حب ان يخلق ايه الانسان فعايز شويه تراب فراح قايل لبني رايح قايل لجبريل انزل يا جبريل هتلي شويه تراب من الارض مين اللي سمع الكلام ده الشيطان فالشيطان راح داري للارض وقال لها اوعي تسجيلوا التراب قالت له ليه قال لها هيخلق منه حاجه هتخش النار شفت بقى شفت الشيطان عارف الموضوع ده ازاي قبل الله فالمهم جه جبريل ياخد شويه تراب من الارض الارض قالت له اعوذ بالله مش هديه رح راجع جبريل لربنا يجر زي الخيبة والعار وقال له يا رب بصراحه الارض رفضت رفائيل قال له بص يا رفائيل انت اجدع من جبريل روح تزل هاتلي شويه ارض هاتلي شويه تراب من مين من الارض مين اللي سمع الكلام ده الشيطان راح جاري للارض وقال لها نفس الكلام فالارض رفضت قالت له اعوذ بالله من ترجع رفاقيل قال له ايه الله رب الارض رفضت راح بعت مين عزرائيل فجاء عزرائيل ياخد برضه من الارض الارض رفضت راح عزرائيل راح خطف كبشة وجاري يا سلام يا سلام جاب الديب من ديله عزرائيل فالله قال له يا عزرائيل انت جبت تراب قال له ايوه انا جبت تراب قال له طيب الارض ما رفضتش قال, لها قال له رفضت بس انا لازم انفذ اوامرك مية مية انا رحت خاطر شوية تراب وجاي على طول قال له عشان كده انا هعملك ملاك الموت قال له بس الناس قاعده عزرائيل يعيط قال له بتعيط ليه يا عزرائيل سكت يا عزرائيل اسكت يا عزرائيل عزرائيل عمال يعيط قال له طب قول لي بس بتعيط ليه يا عزرائيل قال له كده الناس هتكرهني قال له طب سكت يا عزرائيل بس حبيبي بس فسكت عزرائيل قال انا هعمل سبب الموت حاجات ثانيه زي الامراض المهم ما نطولش عليكم في الكلام وقولوا طول المهم راح جايب حثه التراب وجايب شويه ميه وقال له تعالى جبريل اقعد اعجن بقى شويه قعدوا مين الصينيه بتاعت مين ادم بعد ما عدنوا وعملوا كل حاجة ايه اللي حصل راح ربنا جايز النور شوية نور من مين من نور محمد من نور النبي واخد بالك وراح خالصهم على الايه على العجينة فبقى نور محمد فين في صلب آدم في ظهر آدم انا بجيب لكم المعلومات دي ببساطة يا جماعة الموضوع ده قريت فيه لا يقل عن خمسين صفحه في سيرة المصطفى خمسين سفحة في سيرة المصطفى وانا بجيب لكم ايه الكلام المهم عجل النور فين عجل النور مع الطينه بتاعة آدم فبقى نور النبي فين في ظهر آدم يعني في صلب آدم هاي وقال للملايكة بقى ايه اسجدوا لادم قعدوا يزجدوا الادم ايه من ظهره قعدوا يزجدوا في ظهر ادم قال لا ادم كل ما يتدور يروح الملايكة جايين وراه من وراه قال لا. طب يتدور النحية دي حد يعمل معرفش هو كان نفسه يشوف دايما وراه مش يشوف الله ربنا يا قال له طاير انا هجيب لك النور النبي فين في جبينك رحماء النور النبي من من ظهر ادم لفين لاورته ما حدش يقول لي كداب لان دي كل ده في الكتب رح جايب نور النبي فين في قورة ادم في جبينه فبقى ادم بقى يشوف الملائكه بقى وهي بتسجد وبعدين حب يشوف نور النبي ما يعرف يشوف امرته حب يتشقلب يتحلطب يتمنطط انه يحاول يشوف نور النبي ما عرفش نور النبي خالص ما عرفش يشوف قال له يا رب حرام عليك يا رب انا نفسي اشوف نور النبي والنبي يا رب عشان تخطر نور النبي نفسي اشوف نور النبي قال له طيب يا آدم راح نائل نور النبي من من, من جديد آدم لفين لصباع آدم لصباع آدم يا ترى بقى أنهو صباع دي الحته المهمة قوي أنهو صباع يا ترى الخنصر لأ السبابه لأ البنصر لأ لأن نور النبي كبير لازم يختار أكبر صباح طبعا بالوسطاني برافو عليكم خلقوا بالنور الوسطاني رح نور النبي في النور في, في الوسطاني بقى ادم ماجي في الجنة رفع صبعا بالوسطاني عمل يشوف نور النبي نور ادم مد يده رفع صبعه المصطبي عشان يشوف نور النبي الله يا نور النبي ويقعد يهز بايده الله يا نور النب يا حلاوه نور النبي يا حلاوه نور النبي وينفع صبعه ويجري عايز يمسك نور النبي يا حلاوه نور النبي علشان كده يا جماعه اي واحد فيكم عايز يشوف نور النبي يرفع سبعه الوسطاني هيشوف نور النبي على طول انا مرة وانا راكب وانا راكب في العربيه حبيت اشوف نور النبي طلعت ايدي من العربيه ورفعت سبعه اصابعي زنقوا عليا العربيات قالوا لي لهم طلب نور النبي قالوا له لا قالوا لي لا دي كده عيب يا جماعة اللي عايز يشوف نور النبي يرفع في عطابة الوسطان <تصفيق> شكرا يا الناس ال... في صوت سمعيني دلوقتي شكرا